لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل ا س ي ن للعلوم ا طيما, طيما ل ي ذ ر ب س ا م س ل د ن ه ويبشر ا ل م ؤ م ن ي ن

サマ

لفضيله ا ل د ك ت و محمد راتب النابلسي

موسوعه النابلسي ر للعلوم ه الاسلاميه

「今日

موسوعه النابلسي للعلوم ب ل ا س ل ا م ي ه

「なんであんあこあ言あのあな

I'm、uh、done. -huh.

「えいやいや」<音楽>

ا ف ق <تصفيق> ب ل ب ي ل ه في ا ل ب ح ر د ر ا ب ا ف ل م ا ب ل س ي

「なにそれを

「今夜は何時に会えるかを待つ」

فوجد فيها ف جدارا يريد ينقض ا أن أ م ه قال ل و شئت لاتخذت ع ل ي ه أ ج ر ا ل ه ذ ا فراق ب ي ي وبينك ن س أ ن ب ب ئ ك ت و ي ل م ل ع ع ل ي ه صبرا أ م ا ا ل س ف ف ي ن ة ك ا ن س ل ا ك ي ه

اسماء ن ر الله ا ل ح س ن ة غصبا

a、uh、you -huh. uh -huh.

ハトな م マンデーヒフォードフォン ب イサタハタ

「今夜は」

ل ف ض ي ل الدكتور م و م ا ت ب ا ل ن ا ب س ي

Go!、Yeah. e